بوك تو شهست اي چتري وستون اربعة وستون نجيراني ايدي النفي واحد النفي واحد ياس، نغرا ЛА АФХАМ УЛ لا Јас не ја разбирам реченицата. ЛА АФХАМ УЛ ЖУМЛА. Јас не го разбирам значењето. ЛА АФХАМ УЛ МАНА. ЛА АФХАМ УЛ МАНА. НАСТАВНИК УЧИТЕЛ. Еал Еалго ли наставникот Халнта тафа муаллем?Нтаам Е муаллем? Да, и аз го разбирам добро. Нам, Афамогуже један. Наам, Афа мугојже Наставничка у المعلمة. المعلمة. يا رزبيرة لي هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ ده يا سيارزبيرام دوبرو. نعم، أفهمها جيدا نعم، أفهمها جيدا لUGE الناس. الناس. جراسبيراتي لوجيتو. هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ نه. يسني جراسبيرم صوص ما دوبره. لا. لا أفهمهم بشكل جيد. لا. لا أفهمهم بشكل جيد. برياتلكا الصديقة الصاحبة الصديقة إمتى لبرياتلكا هل لديك صديقة هل لديك صديقة ده إمام نعم لدي صديقة نعم لدي صديقة كيركا الابنه الابنه ايما كيركا هل لديك ابن هل لديك ابن نعم يا سنمام كيركا لا ليس لدي ابن لا ليس لدي ابن